Massage. jak ونبي صلى الله عليه وسلم قالكم اخرج امام احمد في المسند قال حدثنا وكيع عن عن عبد الله بن دينار عن عمر ان الله, الله عليه وسلم قال خمس منه ما تعرف الغيب 5 لا الله ثم تلا الله في وما تدري نفس ماذا غدا وما تدري نفس تموت إن الله عليم خبير لا أخبر عنه إلا الله أو رسل الله عليه وسلم والله, والله تبارك وتعالى ماتنا على عبادة صلى الله عليه الشيخ أعظم من إيمانهم الغيب لأن الجنة أيها الغيب فالجنة موجود والدنيا المشهود ما الذي الناس أنهم ينظرون إلى الواقع المنشف ويفكون الغيب لكنه كان هناك إمام حقيقي بالغير الذي وعدر الله جد وعلى وهو الجد من نفر إليها والنار أن نفر عنها لكان الإمام حقا ذا أثر على عمل عبدي وصراحي وتطوى لكن الصراع قائم في النفس ما بين واقع المشهد وغير من الموت ومن أرد الله به خيرا في قلبه أعظم فكان سحبه إلى الجدية الأعظم